بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب تبت يدى أبي, أبي لهب وتب ما أغنى ما كسب ما آونا عنه ماله وما كسب سيصلان ناراً ذات لهب سيصلان ذات لهب حمالة الحطب وَرَأَتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ من سَدَّ فِي جيدها